وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انفقنا الله الذي انفق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون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 وَذَلِكُمْ ظَنّكُمْ الَّذِي وَلَّنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَّاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ وعداء الله لهم فيها دار الخلج جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين